وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله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 تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم لا تقرعوا بكل صراط تنعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتدعونها عوجا اذكروا اذ كنتم قليلا